Terima kasih kerana menonton! ذا سيبغرتين يا ذا سيبغرت العاد من بال بنا نريدو بنا نريدو Aku dengan belas kasih kau belal, ووضعت كل ووضعت ال... واجمع الشمل في سرور في سرور ونور وابتياج بطلعة لها بطلعة لها شيء بيقول اتبالي في كل امرين فتبصوا له وصدق فيقول وصدق فيقول tu kotri gal tu kotri gal سير بما على سير بما الله الله الله يا الله الله الله الله, الله،, الله،, الله، يا الله وقفت للقلب اني wal hawa hawa